تَُ خَانَ الذي خَلَقَ الأأَزواجَ كُلََّّ تُ بِتُ أأَضْبو مِنْ أَمفُوسِهِم وَمَِّا لاَا يَعلََمونون تَ الذي خَلَقَ الأزْواجَكُ تُ بِثُ أضبون